بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل ّ قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا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 لدينا ن ا أ ك م و ج ح ي م ا و ط ع م ا ذا غصة و ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا ي و م ترجف ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل و ك ا ن ت ا ل ج ب ا ل كثيبا م ه ل ا إنا أ ح س ل ن ا ر موسوعه ا ل ن ا إ ل ى فرعون ر س و ل ا ف ع ص ف ر ع و ن ا ل ر س و ل ف أ خ ذ ن ا ه أخذا و ب ي ل ا فكيف تتقون إ ن كفرتم يوما يجعل الولدا نشيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 ا ل ل ه ا ف و ر م ح م ا ل ن ا ب ل